بسم الله من الشيطان بسم الله dear Thank uh you. -huh. and uh one -huh. know All right. قال كل إن قولوا قرين من عالمكم Gordon in with the and um.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 إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت in a لا <تصفيق>